ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، لقد حذَّر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العظيم من قطيعة الأرحام، فقال سبحانه وتعالى، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال الله تبارك وتعالى في شأن الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة فكان أكرم الناس وأبر الناس وأوصل الناس صلى الله عليك يا خير الناس فعند البخاري ومسلم أن أم المؤمنين خديجة قالت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند نزول الوحي كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتُقرِي الضيف، وتحمِلُ الكل، وتعين على نوائب الحق، فهذه هي صفاتُ النبي صلى الله عليه وسلم التي عاشَ عليها وربَّ عليها أصحابَه صلى الله عليه وسلم عشرين عامًا من الأذى من أرحامِه وأهله وأقارِبِه وأبناء عمومتِه إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يلقى ذلك إلا بالصبر الجميل والوصل لما قطع منهم صلى الله عليك يا رسول الله عشرين عاماً آذوه وهجوه وأخرجوه من أحب البلاد إليه وشاركوا في حربه ليل نهار وعلى الرغم من ذلك لما عاد إلى مكة فاتحا قال لهم وحوله عشرة آلاف سيف مشهرة تحتاج إلى كلمة واحدة فترد الصاع صاعين لهؤلاء الذين أهانوه وآذوه ولكنه الرحمة المهداة قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخٍ كريم فقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء كان له ابن عمٍ يدعى أبو سفيان بن الحارث هذا كان صديقاً للنبي صلى الله عليه وسلم حميما قبل الإسلام ولكن لما جاء الإسلام انقلب عدواً لدوداً لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مدة عشرين سنة يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه واهله وماله ودعوته واصحابه ما ترك من حرب الا واشترك فيها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء يوم الفتح اخذ ابو سفيان اولاده ونسائه وخرج إلى الصحراء فقابله علي رضي الله عنه وارضاه وقال له إلى أين تذهب يا أبا سفيان؟ قال إلى الصحراء فأموت جوعًا فوالله لئن قدر علي محمد ليقطعني إربًا إربًا فقال له علي على رسلك اهدأ ماذا تقول؟ أما تعلم محمدًا؟ أما تعلم أخلاق محمدٍ صلى الله عليه وسلم اعلم أنه لا منج لك اليوم من محمد إلا أن تعود إليه وتسلم عليه بالرسالة وتقول له لقد آثرك الله علينا فخرج أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له السلام عليك يا رسول الله الآن أنه رسول الله تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين وعندها بكى النبي صلى الله عليه وسلم ثم عفى عنه صلى الله عليك يا رحمةً مُهداتًا أرسلها الله إلى العالمين أيها الأحبة في الله من أراد أن يُزاد له في رِزقه ويُطال له في عُمره فليصل رحمه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبارك له في رزقه وينسأ له في أثره يعني يؤجل له في أثره يعني في عمره زيادة حقيقية أن الله يزيد عمر الإنسان أو زيادة في البركة أن الله سبحانه وتعالى يوفق العبد الذي يصل الأرحام إلى أعمال الخير والبر بحيث إن مات ذكر بعد موته وصدق أمير الشعراء إذ يقول دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني من أحب أن يزاد له في رزقه وينسأ له في أثره فليصر رحمه واعلم أخي الحبيب أن الرحم لما خلق الله الخلق قالت الرحم هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعكي قالت بل يا رب رضيت يا رب فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله لعنه الله ثم قال رسول الله اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفليتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها من وصل رحمه دخل الجنة ومن لم يصلها دخل النار فكما عند البخاري ومسلم من حديث جبير ابن مطعم رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطعا أي قاطع رحم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام اللهم اجعلنا الواصلين واجعلنا من أهل الجنة أجمعين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 ايها الاخوة الاحباب اعلموا ليس الواصل بالمكافئ والله انا اصل اختي لانها تركت لي ميراثها فانا اصلها اما اخت الاخرى التي لم تترك لي شيئا فلا اصلها هكذا بعض الناس ثم اذا اساءت له رحمه قطعها كيف هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة إن لي رحماً أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي أحلم عليهم ويجهلون علي أعمل إي يا رسول الله؟ فقال النبي اسمع صلى الله عليك يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ما معنى تسفهم المل يعني تطعمهم الرماد الحار الرماد الحار المؤلم الذي لا يستسيغه انسان أن ينزل في جوفه ولا يزال من الله لك عليهم ظهيرٌ أي نصير الله سبحانه وتعالى ينصرك قالوا وعادوا ويقولون يا أخي لقد قالوا في حق الله أقوالاً شنيعة وعلى الرغم من ذلك يعطيهم ويسامحهم ويمدهم ويمهلهم وأنت تتعلم من أخلاق نبيك ومما يفعله ربك بهؤلاء المجافين له الكافرين به اسمع ما يقوله أحدهم والله لو صحب الإنسان جبريلا يعني انت لو كنت ملك أو نبي مرسل ما هو من اللي بصاحب جبريل يا الملائكة يا الأنبياء لو إنك كنت ملك والله لو صحب الإنسان جبريلا لم يسلم المرء من قال ومن قيل فقد قيل في الله اقوال مصنفه تتلى اذا رتل القران ترتيلا قد قيل ان له ولدا وصاحبه زورا عليه وافكا وتضليلا هذا قولهم في الله خالقهم فكيف اذا قيل فينا بعض ما قيل يا عم سامح واصفح وصل توصل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم عافنا واعفو عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا اللهم اجعلنا هداةً مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعل هذا البلد آمنةً مستقرة وسائر بلاد المسلمين اللهم أنزل علينا السخاء والرخاء والأمن والأمان اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردًا غير مخزن ولا فاضح اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا سميع الدعاء اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى وخذ بنا وصيته الى الحق والتقوى واجعله بطانته ووزراءه رحمه على العباد والبلاد وآخر دعوانا ان الحمد لله واقم الصلاه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا